Bismillahirrahmanirrahim ويلun lilmutfifin الذين ıza ik'taluu ala nâsı yastowufun وَıza kâluğum ıza uzuğum yukhsırun ıla yazın ölüek karen hüm mabawufun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 وَإِذَا مَرُو بِهِمْ يَتْغَامَزُونَ وَإِذَا قَلَبُوا إلَى أَهْلِهِمْ قَلَبُ فَكِينَ وَإِذَا رَأَوُوهُمْ قَالُوا إِنَّهَا أُلَاء إلَى وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ